اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الفجر وليالي عشيه وضحاها وولتر والليل اذا يسرا هل في ذلك قسم لذي ابين انم كيف فعل ربك دَرَ فِي الْمَسَاءِ فَصَبَّ عَلَيْهِ مَرَضٌ كَذَوَقَ عَذَابًا إِنَّ رَبَّكَ بِالْعُصَا دَفْعًا فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا I